بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مغطاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم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 فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأ لي العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن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 مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات تيبات وأبكارا يا من قو أنفسكم وأهلكم نار، قو أنفسكم وأهلكم نار، وقود الناس والحجار عليها ملاذ كن غلاض.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 نصوحا اسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نورهم, نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير القين وغلظ عليهم وماواهم جهنم موئذ الصلصيل ضرب الله مثلا للذين كفروا راءت لوح وامرات لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين